A chair one down. ونصب الملك الأعز الأحما الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرما الظاهر لا تخيل ووهما الباطن تقدسا لا عذما وسع كل شيء رحمة وعلما واسبغ على اوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من انفسهم انفسهم عربا وعجما وأزكاه محتداً ومنما وأشدتهم بهم رأفة ورحما حاشاه ربه عيباً ورصما وزكاه روحاً وجسما وآتاه حكمة وحكما فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاه تنمو وتلمى وعلى آله وصحفه وسلم تسليما معاشر الصالحين إن الله تبارك وتعالى جعل قضية التفاضل في كل شأن من شؤون خلقه فضل امكنه كما فضل ازمنه وفضل عبادا اصطفاهم وشرفهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا بل حتى الرسل الذين هم المبلغون عن الله لم يخرجوا عن هذه القاعدة قاعده التفاضل قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ويقول سبحانه في بيان هذه القاعدة قاعدة التفاضل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية إذا فقد فاضل الله بين عباده فقد فاضل الله بين عباده في الشرف والجاه والعلم والعباده وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف وتعمر الأرض لذلكم ربط الله تعالى قضية الاستخلاف بمسألة التفاضل في قوله جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم بل حتى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله لم تخرج عن هذه القاعدة يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأتناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن عمل هو من أعظم الأعمال التي تقرب صاحبها من الجنة بل تجعله من أحب الخلق إلى الله عز وجل وتلك أعظم حلية وأكبر عطية إنه قضاء حوائج الخلق إن كثيرا من الناس اليوم في ظل هذا التسارع الذي نعيشه في كل المجالات يغفلون عن هذا العمل العظيم حتى في أهل الالتزام تجد الكثير يقبلون على العبادات والصلوات والصيام وربما كانوا من أهل قيام الليل لكنهم لا يسعون ابدا في قضاء حوائج الناس ولا يعنيهم ذلك ابدا الا من رحم الله وفي ذلك اغفال لعمل من اعظم الاعمال واغفال لطريق هي من اقصر الطرق الى الجنه معاشر الاحباب في شكوى الفقير ابتلاء للغني وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي وفي توجع المريض فتنه للصحيح ومن أجل هذه السنة الكونية جاءت السنة الشرعية جاءت السنة الشرعية بالحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم والسعي في تفليج كربهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا لدوام المودة وبقاء الألفة وإظهار الأخوات والدين إنما هو ذل العبادة وحسن المعاملة قال ابن القيم رحمه الله وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر ثم استجنفت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم إنها كلمات تكتب بماء العين وتدعو من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تدعوه إلى هذه الألوان من ألوان الإحسان إلى الخلق إنما نعيشه من هذه الحياة المادية جعل الناس يغفلون عن هذه المقامات الرفيعة وللأسف جعلت الناس يتعاملون بناء على قواعد المصلحة والمنفعة حتى في العلاقات أصبح الميزان هو المادة والمصلحة إذا رأى الناس فيك مصلحة ومنفعة تقربوا منك واظهروا لك الحب والود والتقدير وإن كان غير ذلك فلا ترى الا السخريه والجفاء وهذا هو الواقع الا من رحم الله أما الخلص أصحاب المقامات العالية الذين من عباد الله الذين يتعاملون مع الله فإنهم يسعون في قضاء حوائج الخلق طاعه لله وحبا له جل في علاه واليهم اشار الله في مقام المدح والثناء في قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنما نطعمكم لوجه الله يا الله يا له من رقي يا له من فهم أن تمضي العمل لوجه الله أن تتعامل مع الله يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن كسى مؤمناً على عري كساه الله من خضر الجنة وروى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط يعني عراتاً واجوع ما كانوا قط وأضمأ ما كانوا قط وأنصب أي وأتعب وأنصب ما كانوا قط فمن كسى لله كساه الله ومن اطعم لله اطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن عفى لله أعفاه الله في ذلك الموقف الرهيب موقف الفزع والتعب والجوع والضمأ تأتي ثمار قضاء حوائج المسلمين تأتي ثمار قضائك حوائج المسلمين لتجعل من خوفك أمنا ومن جوعك شبعا ومن ضمائك ريا ومن تعبك راحة وأمنا ويمنا إن قضاء حوائج الناس من أسباب حسن الخاتمه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم باصطناع المعروف فانه يمنع مصارع السوء وعليكم بصدقه السر فانها تدفع غضب الله عز وجل من صور قضاء حوائج الناس التيسير على المعسرين يقول الله جل في علاه وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ويقول صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والاخره والتيسير على المعسر يكون بأحد أمرين إما إنذاره وإمهاله إلى أن تتيسر أموره أو بالوضع عنه إن كان غريما وكلاهما له فضل عظيم وثواب كبير روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسف ويتجوَّز عن المُوسِر قال قال الله تجاوزوا عنه إن قضاء حوائج الناس والتخفيف عنهم وإدخال السرور عليهم وإعانتهم من أفضل الأعمال المرضية عند الله وفي الحديث أفضل الأعمال أفضل الأعمال إدخالوا السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته رواه الطبراني وصححه الألباني واستمعوا يا رعاكم الله استمعوا بقلوبكم إلى هذا الحديث العظيم الجليل قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله من أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب الي من أن أعتكف شهرين في مسجد ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل إنها درر نبوية لمن كانت له اذن واعية بعث الحسن البصري رحمه الله قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم مروا بثابت البناني وثابت هذا من أعلام السلف رحمهم الله قال مروا بثابت البناني فخذوه معكم فاتوا ثابتا فقال أنا معتكف فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال قولوا له أما تعلم أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم؟ خير لك من حجة بعد حجة فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله قصة عجيبة ذكر أن رجلا صحب قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم وكان إذا أران أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله فمات هذا الرجل فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنه من أهل الجنة فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم جعلني الله واياكم ممن ذكر فنفعت الذكرى واخلص لله عمله سرا وجهرا امين امين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحيم الرحمن دائم المعروف والإحسان الذي لا يشغله شان عن شان أحمده على كريم نواله وجميل افضاله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأدقياء وقدوه الأصفياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وتبعه إلى يوم الدين معاشر الصالحين إن السعي في قضاء حوائج الناس من صفات الأنبياء والرسل فهذا يوسف عليه السلام رغم ما فعله إخوته به جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم شيئا منه وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين مستضعفتين رفع الحجر عن البئر لهما حتى رويت اغنامهما وهذا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول عنه زوجته الفضله خديجه انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وعلى هذا النهج القويم سار الصحابه والصالحون فهذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يحلب للحي اغنامهم فلما اصبح خليفه قالت جاريه منهم الآن لا يحلبها فقال ابو بكر بلا واني لارجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه كان يتعاهد الارامل فيسقي لهن الماء بالليل وراه أبو طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسألها طلحة ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا له مذكذا وكذا يتعاهدني ويأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة فكلتك امك يا طلحة أعورات عمر تتبع وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا, أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام يعني من التعب وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر إن خدمة الناس والرفق بالمستضعفين وأصحاب الحاجات دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السيره وربنا يرحم من عباده الرحماء ولله اقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد وجزاء التفريج تفريج ثروبات وغمم الآخرة وقضاء الحوائج قد ينفع حتى الذين وجبت لهم النار فينقذون منها بسبب قضاء حوائج الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم يؤمر بأهل النار فيصفون فيمر بهم الرجل المسلم فيقول له الرجل منهم يا فلان اشفع لي فيقول ومن أنت فيقول أما تعرفني أنا الذي استسقيتني ماء فسقيتك فيشفع له, فيشفع له ويقول الرجل يا فلان يا فلان اشفع لي فيقول ومن أنت فيقول أما تعرفني أنا الذي استوهبتني لك إن نبلاء المسلمين وأعلامهم وكرامهم كان شأنهم قضاء الحوائج يقول ابن القيم رحمه الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج المسلمين وبهذا جاء الدين علم وعمل عبادة ومعامله وما يدريك وما يدريك لعل قضاءك حاجة مسلم عاجز تكون سببا في دعوة منه تسعد بها سعادة الناشقاء بعدها أبدا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم عن الله لأبره ومن؟ ومن للطعفاء والأرامل واليتامى بعد الله عز وجل بدعوه صالحه منهم مستجابه تسعد أحوالك وتزهر أيامك إن مصيبتنا أيها الأحباب إن مصيبتنا ظهرت عندما جعلنا المادة والمنافع والمصالح مقياسا لكل شيء وجعلنا المقابل نطلب المقابل في كل شيء إنك أيها الطبيب المسلم على باب عظيم من ابواب الخير إن احسنت التعامل مع المرضى ورحمت ضعيفهم واكرمت فقيرهم وتجاوزت عنه لله ومن أجل الله اجعل هذه المهنه العظيمه سببا لدخولك الجنه اما أن ترى في المريض مشروع سياره أو غير ذلك من متاع الدنيا فهذا لا يجلب الا الخسار والبوار ولا انسى ألاً منظر امرأة عجوز تبكي عند إحدى العيادات تظهر عليها ملامح الفقر والحاجة فلما سألتها قالت جئت من أجل العلاج فلما راتني الطبيبة طردتني وقالت أخرج هذه المتسكعة مع العلم أنه ربما كانت هذه الفقيرة بابا من أبواب الجنة والموفق من وفقه الله وهناك الكثير والحمد لله من الأطباء الفضلاء الذين يخففون عن الناس ويقضون حوائجهم والخير في الأمة الى يوم الدين والجزاء من جنس العمل وأنت ايها الموظف في مصالح المسلمين لا تجعل خدمتك مقابل الثمن فمن دفع خدم ومن لم يدفع دفع فانت هناك مسخر لخدمه المسلمين فاقض حوائجهم واخفض جناحك لهم وتحملهم من أجل الله ولا تمدن عينيك إلى ما في جيوبهم فما عندهم ينفد وما عند الله باق وقد يعطيك أحدهم شيئا ويدعو عليك دعوة ربما تشقى بها شقاء الأبد بل الأدهام من ذلك والأخطر عندما يصبح المال وسيلة لتغيير الحقائق وتزوير الوثائق، فيصبح الظالم مظلوما والبريء متهما ويصبح صاحب الحق متسلطا يدفع بالأبواب ولا يجد من يسمع له ان كل داخل في هذه الأمور يكون قد فتح على نفسه بابا من ابواب النار عياذا بالله معاشر الأحباب الدنيا محن والحياه ابتلاء فالقوي فيها قد يضعف والغني ربما يفلس والحي فيها حتما يموت والسعيد من اغتنم جاهه في نفع المسلمين يقول ابن عباس رضي الله عنهما من مشى بحق أخ له ليقضيه فله بكل خطوة صدقه والمعروف ذخيرة الأبد والسعي في شؤون الناس زكاه أهل المرؤات ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس لهم في قضاء حوائجهم يقول حكيم ابن حزام رضي الله عنه ما أصبحت وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب وأعظم من ذلك أنهم يرون صاحب الحاجة منعما ومتفضلا على صاحب الجاه حينما أنزل حاجته به يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة لا أتافئهم رجل بداني بالسلام ورجل وسعني وس في المجلس ورجل اغبرت قدماه في المشي الي اراده التسليم علي فاما الرابع فلا يكافئه عني الا الله قيل ومن هو قال رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله ثم راني اهلا لحاجته فانزلها بي وعلى طالب الحاجه والشفاعه الا يطلب الحوائج الا من اهلها ولا يطلبها في غير حينها ولا يطلب ما لا يستحقه منها، فإن من طلب ما لا يستحق استوجب الحرمان. وإذا قضيت حاجة المرء، ف... وإذا قضيت حاجة المرء، فعليك أن تشكره وأن تثني عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا قضيت حاجة مسلم فإياك والمن, إياك والمن فالمنة, فالمنة تهدم الصنيعة ولا خير في المعروف إذا أحصي والمعروف لا يتم إلا بثلاث تعجيله وتصغيره وستره فإنه إذا عجله وهنأه وإذا صغره عظمه وإذا ستره تممه ولا يجوز ابدا أن تقضي حاجة مسلم إذا كانت مرتبطه بحرام كان تشفع في أمر محرم أو في اقتطاع حق امرئ مسلم أو في الحاق الضرر به أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم ولا يجوز أن تتوسط في حرام كمن يريد إن شاء مشروع محرم كبيع الدخان أو بيع الخمور أو ما شابه ذلك أو التوسط من أجل امضاء حكم جائر ولو كان ذلك في حق أقرب الأقربين لديك يقول الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فالإسلام دين عدل يأمر بالمصلحة وينهى عن المفسدة والتوسط في المحرمات من أعظم المنكرات قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم أصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخيرات مآلنا اللهم رد بنا إليك ردًا جميلًا اللهم رد بنا إليك ردًا اللهم رد بنا إليك ردًا جميلًا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ونسألك نعيم لا ينفت وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم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 وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم من أرادنا واراد الاسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر اللهم وفق امامنا وولي امرنا جلاله الملك محمد السادس لما تحب وترضى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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحبك الله أن يغف بأس الذين كفروا والله أَشَدُّ بأسا وَأَشَدُّ من يشفع شَفَاعَةً حَسَنَةً يقل له نصيب منها ومن يشفع شفاعة غَنَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَإِذَا بتحية فحيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا بيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونصره جهنم